قلبي بتعلق بيكي ولا سهرًا بناديكي سيد قلبي العاشق قدامك لو بصيب القدامك هتلاقي روحي فيك يا أمالي قلبي العاشق قدامك لو بصيب القدامك هتلاقي قلبي متعلق بيكي وانا سهران بناديكي سيفاني لوحدي لي يا اماني قلبي متعلق بيكي وانا سهران بناديكي